ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله، أي يتخلّفوا عن الرسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مقصّط في سبيل الله.